وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُنَ الصِّيَاحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْفُرُوجِ إِنَّهُمْ نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقر الأرض عنهم سرى عن ذلك حشر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاديات ذروى فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع